استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. واحد. باب البيت جديد. إثنان. حمام البيت واسع. ثلاثة. مطبخ البيت نظيف. أربعة. سجادة الغرفة جميلة خمسة غرفة الأطفال الصغيرة ستة شرفة البيت كبيرة